اثنان، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تحدث عنها مع أصدقائك مستعينا بالصور واحد، أول رياضة في التاريخ هي المصارعة والملاكمة اثنان، لعبة كرة القدم أقدم من كرة السلة ثلاثة، نشأت هذه الرياضات في القرنين التاسع عشر، 4- النادي الأول في تركيا هو بشكتاش 1903 5- النادي الثاني في تركيا هو غلط سراي 1905 6- النادي الثالث في تركيا هو فنربخشة ألف وتسعمائة